I'll give <Shr. Johnny> عظيم الرحمات يا إلهي يا إلهي إن تلفت فمنك الحب يطوي فتاتي أو تهامست أحس الشوق يسقي همساتي نشوة الإيمان بحر زغف من جنان في فضاء النفس خضر الربوات تصدح الأحلام فيها كطيور ناغمات ويفيض الطهر منها كعيون جاريات وتعب الروح منها كل أطياب الحيات وتعض الروح منها كل أطياب الحياة. يا مجيب الدعوات جت أسجي صلواتي ضارعا ندعوك ربي يا عظيم الدعوات يا الدعوات في دُستِ الفلواتي داريان جوك ربي داريان جوك يا ربي وحماتي يا إلهي يا إلهي أأيتك طير في ودوتها للربوات أرأيت الريح في هبتها بالفلوات أرأيت الحلم في صحوة جفن من سباتي هكذا يملأه الوجد لرؤيا عرفاتي نزق الشوق حشايا وأرجل فراتي وتناديك صداباتي بكل اللهجاتي وأناجيك إلهي يا عظيم الرحمات <تصفيق> وأناجيك إلهي الهي يا علم الرحمات <تصفيق> اجب دعواتي تجوز لي صلواتي تجوز لي صلواتي الله تيجي تؤسج صلواتي ضرعن دوك ربي يا عظيم الرحماتي يا إلهي يا إلهي قرع الناس من كل الجهات كل دنيا ونا قلوب بالندماتي خشعن لله يدعون بايد المداراتي وقلوب جارت اسرار وهابت التلبيات من جلال الله صار الدمع فوس قانتات تائبات عبادات همها في الله تدعو يا مجيب الدعوات همها في الله تدعو يا مجيب الدعوات I'm al to